124. وآتت كل واحدة منهن سكينا 125. وقالت اخرج عليهم فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهم 126. وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم نل ول پامت ولسری پالربیسی سوری فن من بولی فاستجاب کمل جلی فصرف لو رب سور هو السميع العليم مَبَدَّلَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتَ لَيْسَ جُنُوحًا حَتَّىٰ حِينٍ وَدَخَلَ مَعَهُمُ السِّجْنُ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ يميل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إننا نراك من المحسنين قال لا يأتيكم طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم ذلك ما من إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهو بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء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 لا اسماء سميتموها انتم سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها سلطانا ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه 119. وذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلنون 110. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا 111. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه امول مدنی رب سی فان رب پل في السجن بھی واسی وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا أيها الملو أفتوني في رؤياني إن كنتم لرؤيا تعبون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 يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي يرجع إلى الناس لعلهم يعلمون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 إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاث الناس فيه يغث الناس وفيه يعصون وقال الملك ائتوني به فلم جاء سُول قال ارجع الى ربك فاساله ما بان نسوة اللات قطعنا ايديهن ان ربي بكيد علم قال ما خطبكم اذ راوتم يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما 118. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق 119. أنا راوتته عن نفسه وإنه لمن الصادقين 110. ذلك ليعلم أني لم أخن بالغيب 111. الله لا يهدي كيد الخاص